لآن, لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م إن ا ل ل ه اشترى من ا ل م م أنفسهم ؤ ن ن ي و أ م و ا ل ه لهم م بأن ا ل يقاتلون ج ن ة في س ب ي ل ا ل ل ه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 ي ق ا ت ل و ن في س ب ي ل الله و ع ه ق النابلسي و للعلوم و ا ل ا س ل ا م ل ه ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون, السائحون الراكعون الراكعون الساجدون ا ل آ م ر و ن بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن م ك ر و ا ا ل ح ف ظ و ن لحدود ل ا ل ه وبشر النابلسي ل ل ا آمنوا للعلوم ي ن ا ن ل ا س ل ق ر ا م ن ه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 ان ابراهيم لاواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم, حتى يبين لهم ما يتقون إن